بُوكتُو. 29. تسعة وعشرون. تسعة وعشرون. في المطعم واحد. في المطعم واحد. تالي استلوبدنا ماساوا هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ بمولام من فضلك قائمة الطعام من فضلك قائمة الطعام. بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ Yes، بيسأكلا إدنا بيبو. من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. Yes، بيسأكلا إدنا مينرالنا بودا. من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنية. بيسأكلا إدنا سوك من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال. yes <تصفيق> من فضلك واحد قهوة. من فضلك واحد قهوة. yes <تصفيق> من فضلك واحد قهوة مع حليب. من فضلك واحد قهوة مع حليب. مع سكر من فضلك. مع سكر من فضلك؟ ياس بسأكلا شاي. من فضلك واحد شاي. من فضلك واحد شاي. ياس بسأكلا إذن شاي من فضلك واحد شاي مع ليمون. من فضلك واحد شاي مع ليمون. ياس <تصفيق> شاي من فضلك واحد شاي مع حليب. من فضلك واحد شاي مع حليب. <تصفيق> هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ إباتلي إدن بيبلنيك هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ إيمتلي زاپالكا؟ هل عندكم شعلة نار ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ منة مفاجأة إدنا فيلوسكا. ينقصني شوكة. ينقصني شوكة. نوش. ينقصني سكين. ينقصني سكين. منة مفاجأة إدنا لاجيتا. ينقصني ملعقة. ينقصني ملعقة.